بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيَنَاتِ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون